عقد من الياقوت خاصر نحرها متدليا ب ا ل أ م ن ي ا ت ع ن ا ق ة وشقائق النعمان تشبه خدها في الصبح لما أ ق ب ل ت إ ش ر ا ق ا وتغنجت نظراتها في خدرها لما أ ط ل ت تفتن العشاقا ر ي ا ن ة الاحلام تسقين الهوى فرضابها راح يطيب م ذ ا ق ما الذكريات على جدائل أ م س ه ا إ ل ا نسائل لذن أ م س رقاقا ف ل ت ا ن ة ا ل آ ف ا ق أ ن د ل س الهوى كم ضجت الدنيا لها إ ط ر ا ق د ا ي وأيام بالذكرى الصباح فرق بالشكوى تحفل وصبا ل ع ب ا ل أ ش ج ا ن في مخدعها واسكب ا ل ع ب ا ر ة ت أ س النصاب كم تناستها العوادي طالبا فاركب ا ل أ ش و ا ق فيها ج ن ة الدنيا وفردوس الهوى ورب الحلم تثير شجبا جدها الوجه إ ذ ا المجد ه م ا بين أ ط ل ا ل ا ل أ س ى م ت ح ب ا وزمان الوصل فيها لم يعد غير لحظ فشقاه ي ضربا أ م س ه ا المغلب و في ذلتها فتعمل أ ح س ن منها كربا و إ ل ي ه ا عدت يا ن و ا ء جدوه الهم وتذكي العجبا وغراب البين ينعي اسفا ويمام البشر فيها ا ل ط ر ب ا لم يغني الصبح أ ل ح ا ن الهوى فاسمع البلوى ودع ل ل ط ر ب ا يا غمام ا ل ف ق د ه ذ ه دمعتي في رفع فيتي كيف لا ترنو الى أ ن د ل س بعدما بانت إ ل ى ش ج ر الصباح المجد هما بين أ ط ل ا ل ا ل أ س ى م ت ح د ا وزمان الوصل فيها لم يعد غير لحظ في شقاه ترفى دعي ا ل ذ ك ر وأيام ا ل ص ب ا